كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل ليضحبو به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟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 ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقة الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون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 إنَّ الْأَعْيُنَ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات وقد جاءكم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 وقال فرعون يا هامان بنلي صرح اللعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه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 من عمل سيئة فَلَا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك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 İlehi, liyse لَهُ dâwet فِي الدُّنْيَا وَلَا lâkîrat ve annam rûdana, ve annam rûdana ilâ Allah ve annam müsrifîn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 جُنَفٍ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقُولُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدَ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ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 أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون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 بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر إن وعد الله حق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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَرْحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرْحُ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَ نَابِلَ اللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ